فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقال عَلَيْهِمُ الأمد فقسَت قلوبهم وكافرٌ منهم فاسقون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 وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيف أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما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 فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمة ورحمة ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم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 صدق الله وآمن برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لאל لا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فض الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.